بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ونصر لله بعد ثم قال المهلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها السواك والمسواك اسم للعود الذي يشتاك به ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لزالته نحو تغير كالتسوه طيب السواك سنة عظيمة اعتنى بها الشرع بشكل ملفت للانتباه ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله عن بكرة أبيهم أن الافتياك سنة يعني مرغب فيها محبوبة للشارع جدا والحقيقة أن, إن العلماء لاحظوا هذا الأمر ولهذا توجد مصنفات كثيرة في السواك وفي فوائده وفي الأحاديث فيه أحاديث كثيرة جدا فعلا الواقف عليها يلحظ أن الشارع له عناية فائقة بالسواك وأنه ليس من الأشياء أو السنن التبعية اليسيرة بل من السنن المهمة التي اعتنى بها الشارع حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما صنع قبل أن يموت النوستك وهذا أمر يعني يدل دلاله واضحة على أن المسلم ينبغي أن يعتني بأمر السواك ويعتني باستعماله في المواضع التي حث عليها الشارع وفي غيرها وأنه ليس من السنن التي يصح التساهل فيها يقول الشيخ رحمه الله تعالى السواك والمسواك اسم للعود الذي التي به ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوق السواك يطلق على أمرين الفعل والعود فيطلق على نفس العود اسم السواك وعلى الفعل أيضا نفس الاشيء اسم السواك وقول المؤلف هنا دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير هذا تعريف السواك في الاصطلاح تعريف السواك في الاصطلاح وهو تعريف دقيق جيد وسهل ويعطي تصور واضح عن معنى السواك في الشرع وأما التسوق في لغة العرب فهو إما مأخوذ من التردد والتمايل ولهذا يسمونه يسمون الإبل إذا مشت لأنها تتمايل وتتردد كأنها تستاك أو يسمونها تمشي على التساوك أو مأخوذ من ساكة إذا دلك يقولون مأخوذ ساكة إذا دلك أي الأمرين يصلح هو, يصلح هو هم يقولون إما مشتق من هذا أو من هذا لكن أيهما ال الذي يصلح أن يكون هو الأصل الثاني لماذا الثاني إذا ساك إذا دلك يعني هم يقولون في لغة العرب إذا يسمى الإنسان إذا دلك ساك عرفت الأول يقولون التردد والتمائد يبدو لي أنا أن عصر اللغة الأول وأن الثاني مأخوذ من الأول لماذا؟ لأن الدلك فيه إيش؟ ترديد فيه ترديد ليس كذلك الإنسان إذا دلك صار يذهب ويعود وتردد في هذا الامر إذن هذا الأمر لا يحتاج إلى بحث يعني أكثر يبدو أنه مأخوذ من التمايل والتردد في لغة العرب نعم ثم قال ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لزالة نحو تغير كالتسوق التسوق بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى نعم قال رحمه الله التسوق بعود لين سيأتي خبر كلمة التسوس لكن قوله التسوس بعود لين سواء كان رطبا أو يابسا مندى يعني أنه يسن للإنسان أن يستاك إما بعود رطب وهو الأخضر أو بعود يابس لكنه مندى والحنابلة يقولون إذا ندي فإنه يندى بالماء والأفضل أن يندى بماء الورد بماء الورد لكن قالوا إذا نداه بماء الورد فإنه يغسله قبل أن يستعمله فإذن التسوق الآن سيأتي خبر هذا هذه الجمله التسوق يكون بعود لين وهذا يحصل بأحد أمرين إما أن نختار عودا رطبا أخضرا أو يابسا ولكن ننديه بالماء وحينئذ ينبغي أن يندى بماء الورد فإنه أحسن الأنواع للتندات ولعلهم رأوا أنه يسبب أيضا الرائحة الجميلة نعم ثم قال من أراك من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها نعم منق للفم غير مضر احتراز من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح يقول من أراكن أو زيتون أو عرجون أكثر الحنابلة اقتصر على هذه الثلاث أكثر الحنابلة اقتصر على هذه الثلاث يعني يرون أن السنة تحصل بالاستياك بهذه الثلاث ولم يذكروا غيرها لكن فريق من الحنابلة قال أو غيرها أو غيرها فيجوز بها أو بغيرها مما يشبه هذه الثلاثة وظاهر عبارة في المؤلف أن التسوق بهذه الثلاث أو بغيرها كله على حد سوى كله على حد سوى لكن ابن مفلح يقول ويتوجه أن الأولى, بالأراك يتوجه أن الأولى بالأراك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك أو كان يطلب له عود الأراك فجعله أولى, فجعله أولى طيب قوله من أراك أو زيتون أو عرجون العرجون هو ساعد النخل الذي يخرج فيه الثمرة, أو تخرج فيه الثمرة وتصدير المؤلف للتسوك بالعود بهذه ثلاثة أشياء دليل على أنه يرى أنها مقدمة في الجملة على غيرها وإن كان ظاهر عبارة المؤلف تسوي بينها وبين غيرها لكن ذكره لهذه الثلاثة وتقديمه بها يدل على أنها نوع يعني من التمييز وفي الحقيقة تقديم الأرات على غيره كما هو توجيه الشيخ بن مفلح فيه قوة, فيه قوة لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يستك هذا العود وقد يقويه لو دل الطب الحديث على أن العود من هذه الشجرة ينقي أكثر من غيره من الأعواد فهذا يجعل الأمر محسوم في أن هذه الشجرة هي المقدمة على غيرها في الاستياك يقول رحمه الله تعالى منقن للفم غير مذر احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة الصحيح من نذهب الحنابلة أنه لا يستات بعود له رائحة زكية لا يستاك بعود له رائحة زكية يعني يكره يعني يكره وتعليل الكراهة عند الحنابلة أن الإنسان يستاك بعود له رائحة طيبة فإنه يضر بالفم فإنه يضر بالفم كأنهم يرون بالتجربة أن الأعواد التي تأخذ ويكون فيها رائحة طيبة أنها تضر الفم وقد يكون هذا عرف بالتجربة قد يكون هذا عرف بالتجربه اذا قاعده الحنابلة أنه يكره الاستياك في له رائحة طيبه كما قال رحمه الله تعالى نعم اقرا لا يتفتت ثم قال مالك رحمه الله تعالى لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت نعم لا يتفتت ولا يجرح في العود الذي يستاك به أن لا يتفتت ولا يجرح الذي يتفتت هو الرطب والذي يجرح هو اليابس فالرطب يتفتت في الفم فلا يحصل المقصود من استخدامه وهو الإنقاء والتطهير واليابس قد يحصل المقصود منه من حيث الإنقاء لكنه يجرح لكنه يجرح والشرع جاء في النهي عن كل ما يضر ثم قال ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت يكره بهذه الشيعة الثلاث لأنه مضاد للغرض من التسوك على أمر واضح مضاد للغرض من فإن من التسوك فإن الغرض من التسوك لا يحصل بهذه الأمور أو لا يحصل بالتسوك بعود يوصف هذه الأشياء نعم ثم قال ولا يصيب السنة من استاكى بأصبعه وخرقة ونحوها لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به لإنقاه كالعود نعم انتقل لتسوك بأمرين الأصبع والخرقة يقول الشيخ لا يصيب السنة من استاكى بأصبعه أو بخرقاه من استاكى بهذه الأمور عند الحنابلة لا يصيب السنة مطلقا سواء وجد العود أو لم يوجد وجد العود أو لم يوجد وسواء كانت الخرقة تزيل الأذى أو لا تزيل الأذى لا يحصل به سنة لماذا لأمرين نص عليهم المؤلف بشكل واضح الأول الشرع لم يرد بمثل هذا الثاني لأن الإنقاء المطلوب لا يحصل بهما كما يحصل بالعود الانقاء المطلوب لا يحصل بهما كما يحصل في العود هذه المساله فيها في مذهب الحنابلة وجهان وقول وجهان وقول يفهم من هذا أنه ليس فيها روايه ليس عن احمد فيما اعلم روايه في هذه المسألة وهذا ظاهر كلام الحنابلة وهذا ظاهر كلام الحنابلة واختصارهم على الوجه هذا أكبر دليل الوجه الأول أنه لا يصيب وهذا الوجه هو الإيش هو المذهب وهو اختيار القاضي واختيار جماعة من أصحابه وعليه أكثر الحنابلة الوجه الثاني أنه يصيب انه يصيب وهذا اختيار المجد و جماعه وايضا يعني القول بانه يصيب السنة بهذين الامرين مطلقا اختيار النابلسي والكناني من الحنابلله القول الثالث وجهان وقول ونعبر بمثل ما عبروا به فلم يجعلوا القول الثالث وجها هذا الوجه فيه قوة يعني وهو اختيار من قدامه هذا, هذا القول هذا القول فيه قوه واختيار من قدامه وهو أنه يحصل بالتسوق بهما السنه بقدر ما يحصل من الانقاع بقدر ما يحصل من ازاله الاذى والانقاع هذا أيضا قول عند الحنابله لكن المذهب انه لا يحصل يعني لا تحصل السنه لا بالاصبع ولا بالخرقه والظاهر انهم جزموا بهذا القول لأن الاصبع والخرقه موجوده في العهد النبوي ولم ينقل مع حرص الصحابه والنبي صلى على مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التسوك انه استخدموا مثل هذه الاشياء هناك قول أيضا في المذهب أنه يصيب السنة بهما إذا لم يوجد العود وهذا فيه قوه أيضا يصيب السن بهما إذا لم يوجد العود لأنه في هذه الحال استخدام الأصبع والخرقة أولى من عدمه نعم نعم مسنون كل وقت خبر قولي التسوه أن يسن كل وقت لحديث السواك مطارة للفم مرضات للرب رواه الشافعي وأحمد وغيرهما طيب قول الشيخ هنا مسنون في كل وقت يعني مطلقا فهم أحيانا يقولون مطلقا وأحيانا يصرحون بمفهوم المطلق فمعنى قوله مسنون في كل وقت يعني مسنون مطلقا وهو لو قال مسنون مطلقا لكان أفضل لماذا؟ ليشمل الوقت والمكان ليشمل الوقت والمكان فمثلا الاستياك في المسجد سنة ولا حرج فيه السياك في المسجد شرحوا بأنه سنة ولا حرج فيه فلو قال مسنون مطلقا لشمل الوقت وشمل المكان أفضل من قوله كل وقت بالإضافة إلى أنهم دائما يستخدمون مطلقا دائما يستخدمون مطلقا فلو استخدمها هنا كان أولى قوله مسنون كل وقت خبروا قوله التسوك يعني التسوك في العبارة التي جاءت في أول الباب هذا جوابه أنه مسنون في كل وقت ولهذا صرح فقال أن يسن كل وقت ثم قال لحديث السواك مطهرة للثم مرضاة للرب هذا الحديث دليل للحنابلة على مشروعية التسوق في جميع الأوقات والأماكن واجلس الدلال به ظاهر وهو إطلاق الحديث فهو مطهرة للثم في كل وقت ومطهرة للفم في كل مكان وفي كل حال ما سيذكره المؤلف من الاستثناءات نعم لغير صائم بعد الزوان فيكره فرضا كان الصوم أو نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب نعم الآن بدأ بالاستثناء فقال لغير صائم بعد الزوال فيكره التسوق للصائم بعد الزوال عند الحنابلة مكروه منصوصة لإمام أحمد هذه المسألة منصوصة لإمام أحمد بشكل واضح التسوك للصائم بعد الزوال مكروه ولا يشرع مكروه ولا يشرع ودليلهم أن التسوك في هذا الوقت يزيل خلوفاً من الصائم وهو أطيب عند الله من ريح المسك وهو أطيب عند الله من ريح المسك فكل شيء يزيل هذا الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك فهو مكروه وخلوف فم الصائم إنما يكون غالبا بعد الزوال خلوف فم الصائم إنما يكون غالبا بعد الزوال لكن هذه المثالة فيها عن أحمد ثلاث روايات أو أربع روايات الرواية الأولى التي هي المذهب الكراحة وهي الرواية المشهورة وستدلوا بهذا الحديث وجسد له واضح الرواية الثانية أن التسوق بعد الزوال مباح لا مكروه ولا مستحب وهؤلاء سدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صحى عنه أنه استاك صائما استاك صائما الرواية الثالثة أن السواك بعد الزوال مستحب وهؤلاء سدلوا بالعمومات وأنه لا يوجد ما يدل على الاستثناء ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يمسكون عن السواك بعد الزوال لا مثل هذا يمقى لنا الرواية الرابعة أنه يستحب بعد الزوال لكن بغير يعود رضي حتى لا يتفتت ويدخل منه شيء فتصور في هذه المسألة عن الإمام أحمد هذه الروايات أربع روايات أربع روايات عن الإمام أحمد في حكم الاستياك بعد الزوال للصائم ما يدل على عناية فائقة بلا شك وأنها محل بحث ونظر وتقليب حتى نقل عنه فيها أربع روايات ونقل الأقوال عن الإمام أحمد أمر له وزنه يعني هو لا يطلق القول إلا ويوجد في ذهن ما يقتضي إطلاقه لهذا القول وهو ليس كغيره من الناس وإنما يحتاط احتياطا عظيما في مسائل العلم لا تظن أن وجود رواية عن الإنمام أحمد أمر سهل وجود رواية عن الإنمام يعني يدل على ما خلف ذلك من تعرض الأدلة الشرعية واهتمام الشرع بهذه القضية ووجود نصوص مختلفة إلى آخره في الظاهر نعم قرأ وقبل الزوال وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاقوا بالغداة ولا تستاقوا بالعشي أخرجوا البياقي عن علي رضي الله عنه لما تحدث عن حكم السواك للصائم بعد الزوال أراد أن يبين حكم السواك للصائم قبل الزوال فقبل الزوال مباح يقول قبل الزوال يستحب بيابس ويباح برطب يستحب بيابس ويباح برطب فإن استاكى بيابس فهو مستحب وإن استاكى برطب فهو مباح فهو مباح لماذا؟ لأن الرطب مظنة التحلل ودخول حلق منه شيء ودخول شيء من أجزائه للحلق إذن بشكل عام الحنابلة بالنسبة للصائم يرون أنه له أحكام خاصة بالنسبة للسواك فإن كان قبل الزوال فهو مباح كان برطب ومستحب كان بيابس أما بعد الزوال فهو مكهو, مكهو يعني لا ينبغي ولا يطلب شرعا منه أن يستاك بعد الزوال وهذا تفصيل يعني وجهة نظر الحنابلة حول هذه القضية مع أن الإمام أحمد وغيره من الأمة يعرفون الأحاديث العامة ورواها هو رحمه الله في مسنده ويعرفون أن هذه الأحاديث فيها صياغ العموم التي تفيد تناول هذه الأحاديث لجميع الأوقات لكن مع ذلك يرون أن هذه القراء وهي حديث لخلوف فمسراء مطيب عند الله من ريح المسك وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف معنا إذا صمتم فاستاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشي أنها تقوى لتخصيص هذه العمومات أنها تقوى لتخصيص هذه العمومات وخول المؤلف لحديث هذا الاستدلال فيما يظهر ليس للمسألة الأخيرة وإنما المسألة الأصل وهي الاستياك بعد الزوال وإنما هي للاستياك بعد الزوال وإن كان يعني ظاهر صنيع المؤلف أنها للمسألة الأخيرة لكن هو وغيره من الحنابلة أتوا بهذا الحديث في المسألة الأولى فالترتيب الأصح أنه يقول فرضا كان الصوم أو نفلا لحديث ثم يقول بعد ذلك وقبل الزوال إلى آخره يعني هذا الترتيب هو الترتيب الأحسن نعم متأكد خبر ثاني للتسوه عند صلاة فرضا كانت أو نفلا وعند انتباه من نوم ليل أو نهار وعند تغير رايحة فم بمأكول أو غيره وعند وضوء وقراءة طيب متأكد خبر ثاني للتسوق فيكون العبارة التسوق مسنونه المتأكد التسوق مسنونه المتأكد عند صلاط إلى آخره الحنابلة يرون أن التسوق يتأكد في ثلاث مواضع المواضع التي ذكرها المؤلف في ثلاث مواضع لكن غير المؤلف من الحنابلة أضاف مواضع أخرى سيذكرها أيضا الشارح هنا لكن المشهور عند الحنابلة أنه يتأكد في ثلاث مواضع الحقيقة نحن سنقرأ المواضع التي يتأكد فيها السواك لكن مواضع كثيرة بعد التأمل يبدو لي أن السواك يتأكد في الجملة في موضعين وجميع الأمثلة التي ذكرها المؤلف تندرج تحت أحد, إحدى هذه أو أحد هذه أحدين الموضعين, الموضعين الموضع الأول عند الحاجة والحاجة لها أمثلة كثيرة الموضع الثاني عند إرادة زيادة التطييب لعمل المشروع مثل إذا كان سيصلي أو سيتوضع بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فإنه يندب له أن يتسوك وإن لم توجد الحاجة التي سيذكرها المؤلف في الأمثلة التي سترد معنا وإن كان غير محتاج فالإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة فإنه يستحب له أن يتسوك مطلقا في هذا الموضوع لماذا لأن هذا الموضع يحتاج إلى زيادة التطيب لما هو مقبل عليه من الصلاة أو قراءة القرآن كما سيأتينا هذان الموضعان يشملان جميع الأشياء التي ذكرها المؤلف وأيضا تشمل أشياء, أخرى. تشمل أشياء أخرى لم يذكرها المؤلف لأنها كالقاعدة لمواضع استحباب السواك يقول خبر ثاني للتسوق عند صلاة فرضا كانت أو نفلا هذه المسألة دليلها واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا نشق على الناس لا بالسواك عند كل صلاة وهذا مطلق يشمل صلاة النافلة أو الفريضة وإن كان يتأكد في الفريضة باعتبار أن الفريضة بنفسها آكد من النافلة ثم قال رحمه الله تعالى وعند انتباه من نوم ليل أو نهار ودليل هذا الموضع أيضا صريح وهو حديث عائشة أن سؤالة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا استيقظ فقالت كان يشوص فاهه بالسواك ومعنى يشوص يعني يغسل ويدلك فاهه بالسواك وان كان وان كان استخدام الشراح لكلمه يغسل فاهه بالسواك قد يفهم منه أنه كان يستاك مع الماء انه كان يستاك مع الماء قد يفهم منهم لأنهم قالوا يغسل وغسل الفم بالسواك يكون عادة معه ما المهم أن الإنسان إذا انتبه من النوم أي نوع من النوم الليل أو في النهار فإنه يندب ويستحب له أن يستخدم السواك ثم قال رحمه الله تعالى وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره قول المؤلفة وغيره يعني مثل السكوت أو أي سبب يؤدي إلى تغير رائحة الفم مثل الجوع خلو المعدة أو أي سبب آخر عند تغير رائحة الفم يسن للإنسان أن يستاك لماذا؟ لأنه إذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استاك فسبب استياكه بعد قيامه من الليل أنه في هذا الموضع يكون الفم مضنة ليش للتغير فإذا في كل موضع فيه تغير فإنه يستاك نعم ثم قال وعند وضوء اشتحب لللسان إذا أراد أن يتوضى أن يستاج لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا نشق على أمة الأمرتهم بالسواك مع كل, وضوء. مع كل وضوء وهذا الحديث وإن في الصحيحين وحديث الصلاة في الصحيحين لكن هذا الحديث أيضا صحيح هذا الحديث أيضا صحيح قال رحمه الله تعالى وقراءة يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن وعلل هذا بأنه, بأنه في هذا الموضع ينبغي أن يطحر ويطيب فمه لأنه يتلقى عنه الملك القرآن فحتى لا يتأذى ينبغي أن يطيب فمه تطيبا زائدا قبل أن يقرأ القرآن ثم قال اقرأ زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام وصفرار الأسنان نعم يقول رحمه الله تعالى ودخول مسجد ومنزل يشرع الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد أن يستاك ولا يوجد حديث صحيح بأن النبي صلى الله عليه كان يستاك إذا أراد أن يدخل منزل لكن الحنابل قالوا أن عائشة سؤلت ماذا كان يبدأ به النبي صلى الله عليه دخل منزله فقالت كان يستاك فإذا كان يستاك إذا دخل المنزل فالمسجد من باب أولى فالمسجد من باب أولى فهذا دليل حنابلة على أنه يسن للإنسان أن يستاكى إذا دخل المسجد ثم قال ومنزل كما تقدم معنا أن عائسة صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المنزل يبدأ بالاستياك ثم قال وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام يستحب في هذا الموضع أن يستاكى لأنه مظنة لتغير الفم مظنة لتغيير الفم مع العلم هذا هذه الأمور تدخل تحت قوله ايش ها او غيره صحيح لأنه يقول عند تغير رائحة ثمن بمأكل او غيره وهم نفسهم الحنابلة عند هذه العبارة يمثلون بسكوت اخلو المعدة فتكرار هذه العبارة ليس لها يعني من وجهة نظري داعي اما أنه لا يقول او غيره أو ما يحتاج إلى أنه يكرر هذه العبارة في تكرار من وجهة نظري الروض فيه تكرار لأشياء واضحة يعني في بعض المواضع والصفرار الأسنان الغرض من في عند حالة الصفرار الأسنان قالوا إزالة هذا الاصفرار إزالة هذا الاصفرار وهذا أمر واضح نعم ويستاكو أرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان بيدين يسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر طيب يقول ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان يستحب عند الحنابلة أن يتقصد الإنسان أن يستاك عرضا سيئتين عن معنى والدليل عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرسل قال إذا استكتم فاستاكوا عرضا هذا الحديث مرسل لكنهم سدلوا به ومعنى الاستياك عرضا هو أن يبدأ من الثنايا إلى الضرس إلى الأذراس من الثنايا إلى الأذراس وأما الاستياك طولا فهو أن يبدأ من منابة السن إلى أسفله من منابة السن إلى أسفله فالاستياك عند الحنابلة يكون بالعرض يستحب أن يكون بالعرض والعرض كما سمعتم إما من الثنايا إلى الأذراس أو من الأذراس إلى الثنايا يعني المقصود أن يكون بالشكل العرضي فهذا مستحب عند الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى بيده اليسرى الإمام أحمد نص على هذه المسألة وهو أن الاستياك يستحب أن يكون باليسرى بل اتفق عليها الأئمة بل اتفق الأئمة على أن الاستياك يكون باليسرى لأنه من إزالة الأذى لأنه من إزالة الأذى ولهذا نص على أن الاستياك في المسجد مستحب حتى لا يظن من سمع أن الاستياك لإزالة الأذى أنه لا يصلح في المسجد فهو وإن كان لإزالة الأذى إلا أنه يصلح في المسجد كما سبق أنه يصلح في كل مكان أو مقام ثم قال رحمه الله تعالى على أسنانه ولساته ودسانه يعني أن الاستياك لا يتعلق بالأسنان فقط بل يشمل لثة واللسان, بل يشمل لثة واللسان أما اللثة فإنه إذا استاك على أسنانه فإنه غالبا سينظف اللثة لكن بله يرون أنه يتعمد الاستياك على اللثة ويتعمد الاستياك على اللسان واستدلوا بالحديث الذي يخرج البخاري المسلم أنه أنهم قالوا دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه وهو يستاك على لسانه وإن كان بعض الناس فهم من هذا الحديث أنه يعني يستاك على أسنانه وإنما خرج مخرج الغالب ذكر اللسان هنا لكن الصواب الذي دل عليه أيضا الطب الحديث أن للسياك يقول لللسان واللثة والأسنان وأنه لا يقتصر على الأسنان بمعنى أن يتقص التنظيف هذه الأمور ثم قال ويغسل السواك يغسل السواك لما جاء بيست هذه عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السواك لتغسله فكانت تستاك به اولا ثم تغسله ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الحنابل قال أن غسل السواك انما يكون عند الحاجة انما يكون عند الحاجه ولعل له مراد, له مراد الشيخ هنا يعني انه يوصل عند الحاجة وهذا وجيه لأن غسل الشيء بدون حاجه ليس له معنى ثم قال ولا باس ان يستاك به اثنان فاكثر وهذا لما تقدم من حديث عائشه فانها رضي الله عنها كانت تتسوك به أولا ثم تغسله وايضا لما ثبت في الصحيح ان عائشه لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت السواك اخذته فقدمته فاستاك به ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به صلى الله عليه وسلم وفي هذا انه استاك به اثنان استاك به اثنان فاذا لا حرج أن يستاك بالسواك اكثر من شخص لكن لو قيل أنه كما في حديث عائشة أنه إذا أراد الإنسان أن يستاك بعد السياك آخر يكون هذا بعد الغسل بعد الغسل فإن عائشة كانت إذا اشتاكت به غسلته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك فإن قيل فهي تستاك به بعده صلى الله عليه وسلم قبل أن تغسله الجواب واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره وهو الطيب صلى الله عليه وسلم وفيه بركة في جسده صلى الله عليه وسلم خاصة به أو خاصة به فالتسوق بعده أمر مطلوب شرعا وهذا لا يستوي معه فيه غيره صلى الله عليه وسلم الحاصل أنه لو قيل بأنه يستاك به اثنان فأكثر وأن الثاني يكون بعد الاختسال لكان وجيها وإن كان ظاهر كلام الحنابلة هنا أن هذا يعني غير غير مطلوب أو غير مستحب لم ينص على أنه يكون بعد الاقتصال بل يجوز أن يستاك بي اثنان مباشرة قال في الرعاية قال في الرعاية ويقول إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة نعم هذا هذه سنة قولية مع الاستياك وهي أن يقول اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي وقد بحثوا للحنابلة دليلا أو تعليلا لم أجد انا لم أجد ربما يكون موجود لهم لكن أنا لم أجد لهم لا دليل ولا تعليل على استحباب هذا الذكر الخاص لكني أنا أقول اجتهادا أن ربما تعليلهم أمر واضح وهو أنه لما كان للسواك يقصد منه تطهير الفام وتطييبه طهارة حسية ناسب مع هذا أن يطلب الإنسان من ربه أن يطهره طهارة معنوية من الذنوب ولهذا طلب من ربه أن يطحر قلبه وأن يمحص ذنوبه ربما هذا يعني وجه المناسب في هذا التعليل وعلى كل حال أنتم تعرفون أن الأذكار الخاصة بالمكان أو الأذكار الخاصة بالحال او الأذكار الخاصة بالوقت هذه تحتاج إلى سنة ثابتة جدا للدلالة عليها ولا أظن الذي قاله في الرعاية إلا اجتهادا من الشيخ نفسه وليس لا رواية منصوصة عن أحمد ولا لأحد من أصحابه كانت تكون وجه لكبار الحنابلة فهي يعني اجتهاد من الشيخ في الرعاية وقال بعض الشافعية وينوي به الإتيان بالسنة يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يستاك أن ينوي أنه يستاك استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتصر في ذهنه على إرادة التضهير فقط ولا يغ... ولا ينوي فقط إرادة التطهير فإن كثير من الناس قد يغفل عن مسألة الاستنان نعم اقرأ مبتدئا بجانب فمه الأيمن فتسن البداعة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر نعم يقول مبتدئا بجانب فمه الأيمن يبدأ الإنسان بالسواك استحبابا وتطبيقا للسنة من جانب فمه الأيمن ولكن هو بالخيار إذا أراد أن يبدأ من جانب فمه الأيمن إما أن يبدأ من الثنايا ويذهب للأذراس أو يبدأ من الأذراس ويذهب إيش للثنايا إن شاء هذا أو هذا يعني أمر جائز لكن ان بدأ من الثنايا وذهب للأذراس صار بدأ بالجانب الأيمن بالشق الأيمن وأيضا اتجه للجانب الأيمن, اتجه للجانب الأيمن ويكون هذا احسن ويكون هذا احسن لكن الإنسان مخير ما أن يفعل هذا أو يفعل هذا ثم قال في سواكه وطهوره في شأنه كله لما جاء من حديث عاشان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعوله وطهوره وفي شأنه كله يعني وفي شأنه المستحب يعني وفي شأنه المستحب فيستحب للإنسان أن يستخدم الأيمن في كل شؤونه التي ليس فيها استقذار ولهذا قال المؤلف غير ما يستقدر فالأصل في استعمال الإنسان أن يستعمل يده اليمنى إلا في شيء واحد وهو إيش ما يستقدر, إلا ما يستقدر وعلى هذا أيهم احسن أن يكتب الإنسان بيده اليمنى أو بيده اليسرى تدخل في, في هذا كلام ظاهر كلام عايشة أنه يشمل كل شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستعمل اليمنى في كل شيء ولهذا نحن نخترع على الإنسان الذي يكتب بيده اليسرى أن يحاول أن يتدرب على الكتابة باليد اليمنى أن يحاول التدرب بالكتابة على اليد اليمنى وان كان هذا أظن فيه صعوبة على الذين يكتبون بالشمال لكن كل شيء مع التدرب ممكن أن ينجح فيه الإنسان نقف على الادهان والترجل لما فيه من كلام الكثير والروايات هذا سبحانك الله وحمدك أشهد الله أن أستغفر كتبنا